حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون إلى قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود هذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم في بيان دين الإسلام فدين الإسلام مباين لدين المشركين وهذه المباينة ينبغي أن تكون ظاهرة معلمة, معلمة فلا يصح للمرء إسلام ولا دين إلا بها وكما قال الشيخ الامام الكبير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه لا يصح للمرء توحيد وترك للشرك إلا باظهار معادات المشركين فلا يجوز للمرء ان يزيف دين الله عز وجل لا سيما إذا كان يتحدث باسم الإسلام فها هي قريش تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاد ديننا فإذا رضي المشرك عنك فهذا يدل على أن في دعوتك دغلاً ينبغي أن ينظر الناس إليه كما نظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذه هي دعوته تفرق اولا ثم تجمع على التوحيد وهذا المعنى كان ظاهرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مثلما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 فيما كانت تظهر من عداوته فقال عبد الله رايتهم وقد اجتمعوا اجتمع اشرافهم يوما في الحجر فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل سفه احلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا وعاد ديننا وسب لقد صبرنا منه على أمر عظيم قال فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركب فمر بهم طائفا فغمزوه ببعض القول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 وقال يا معشر قريش اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح قال فاخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل الا وكانما على راسه طائر واقف حتى ان اشدهم به لا ليرفعه باحسن ما يجد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 حتى إذا أسمعكم ما تكرهون ترقتموه فبينما هم في ذلك اذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا عليه وثبت رجل واحد وعند ابن حبان أن أحدهم لبب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثيابه حتى خنقه وهم يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم من سب آلهتهم وعيد دينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك فهذه دعوته صريحة واضحة لا نجلجة فيها ولا التواء وقد حصلت هذه الأيام من تغيير هذه الدعوة ما حصل العلمانيون في مصر والنصارى وغيرهم يعلمون مما يسمعوه عن السلفيين أو الإسلاميين مجرد معلومات تكونت عند بعضهم الاسلام معناه اقامه الحدود الاسلام معناه تحريم الفن والموسيقى والمسارح والسياحه والخمور وضرب الجزيه على النصارى فهم يهابون الاسلام لما يظنونه منه فلما نزل أهل الإسلام إلى السياسة واستضطهم هؤلاء في قنواتهم الفضائية يسألونهم عن الإسلام عن دينهم الذي يعتقدون فماذا صنعوا زوروا الإسلام ولم يقوموا به إنما يجوز للمرء ترك بعض الزنم إذا كان الأمر معلقا بنفسه لا معلقا بدينه مثلما جرى من أمر عمار رضي الله عنه وقد آذاه المشركون إذاء لا يتحمله ورضوا منه بسد نبينا عليه الصلاه والسلام فهذا امر عمار وحده فرغص الشرع له ان يقول اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان لكن اذا كان هذا الامر معلقا بالاسلام فلا يجوز والاكراه له حدود الا يكون معلقا باصل الشريعه حتى يذهب بها وفي قصه اصحاب الاخدود عذره فان عمار جلد وضرب ظهر، اما اصحاب الاخدود فقد حفرت لهم الاخاديد ووقدت لهم النار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 يقول رجل ممن ينتسب الى الاسلام الجزية في الاسلام هي الضريبة هي في مقابل حماية النصارى هل هذا هو الاسلام وأنت تعرضه هل يعرض المرء الاسلام فيقول انه يجيز الاستغاثة بالاموات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 الذي لا يفرض على النصارى جزية إنما يأخذ منهم المال مقابل الحماية فالتراحة نفوسهم إلى هذا الإسلام فهل هذا هو الإسلام ماذا فهم العلمان هل يحل تزوير الإسلام له حتى يمضي أمر الإسلاميين للوصول للحكم حتى لا يقال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 وإن التماثيل الموجودة في الميادين تناقض الإسلام ينبغي أن يقال عنا إنما نسفه أحلام القول ونعيب دينهم ينبغي أن يقال هذا فهذا هو الإسلام لكن أن يدهن المرء وأن يعرض الإسلام بغير صورته ليرضى عنه العلمانيون ويقبلوننا فهذا فيه تزوير للإسلام وفيه عطاء لغير حقيقته فوق أنه غش لهؤلاء فلهم علينا من الحقوق ان نعرض الإسلام كما هو فمن ساء فليؤمن ومن ساء فليكثر وقل الحق من ربكم فهل هذا هو الحق خرج بعض دعاة السلفيه الكبار بعد اجتماع مع الامريكيه ليقول اننا نرفض ان تتولى المرأة الرئاسة لاننا ضد الطائفية هل هذا كذلك هل نحن نرفض ذلك بهذا السبب أم لأن ديننا يأذى ذلك ونصوص السنة تحرمه لماذا هذا التزوير إن هذا معناه أن المرحلة القادمة قاتمه إلا أن يشاء الله عز وجل لأن الناس ياخذون الإسلام من الفضائيات مما يتكلم به هؤلاء حتى إن بعض مشايخ الإسكندرية الذي كان طوال عمره يكفر بالقوانين الوضعيه ولا يفصل فيها جرت عليه سنة الله فاستعمله الله عز وجل في الجمعيه التاسيسية ليكون من المشاركين في كتابه ما عاش عمره كله يكفر به حتى وزوروا الاسلام للناس زوروه الاستفتاءات الدستوريه التي وقعت في نفسه واخرج اصحاب الفضائيات الناس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 الخلاف الحقيقي القائم بين السلفيين وغيرهم ان يكتب مبادئ الشريعة ام احكام الشريعة وهذا تزوير لان المادة الموجودة ولو كتبت احكام الشريعة فليست من الاسلام لانها تقول الشريعه الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهذا معناه الاقرار بمصادر فرعيه للتشريع وهذا كفر اذا قيل المصدر الرئيسي فهذا معناه وجود مصادر اخرى فهل يجوز للمسلمين ان يستقوا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 أي أكر بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس وأكر بوجود مصادر أخرى تستقى من غير الشر هكذا خرجتم وخرج الناس فهذا تزوير من الإسلام. لا يحل وهذا يجعل المرء يعيش في غربة إن بعضهم بعض ذوي اللحة نشرت له صورة من الثلاثين الكبار وهو يعانق قبسا ويضاحكه ويضاحكه تصدرت هذه الصورة المواقع على الشبكة العنكبوتية وتناقلتها وسائل الإعلام رضا بهذا الولاء والبراء الذي وصى بالخدم كل هذا معناه أنك إذا ذهبت اليوم تعرض الإسلام كما هو كنت منبوذا من المجتمع كله لأن من يتزعم الإسلام اصحاب القنوات الفضائيه وغيرهم يعرضون صوره اخرى فاذا تكلمت عن الولاء والبراء وهذه صوره الشيخ وهذا كلامه كنت متطرفا غاليا متعصبا متشددا صرت منبوذا اذا تكلمت عن الغناء والموسيقى وها هي أقوام كبارك ممن ينتمون إلى السلفية تجيزها صلت الغريب الفر في هذه الديار إنهم يريدون أن يخرجوا الإسلام من مضيونه وهذه هي الحرب على العقيدة ليتمكن لهم ما يريدون أيها الأخوة الكرام إننا في فتنه عظيمة لا تشعرون بها وسترون فيما تستقبلون من الأيام إذا هدأت الأمور وهي لن تهدأ لأننا بدأنا مخططا كبيرا لتقسيم مصر وسترون فيما تستقبلون أول الشر تزوير هذا الدين لا يحل للمرء اذا سئل عن الاسلام الا ان يعرضه كما هو لكن لان راي العلمانيين والنصارى يزوره فماذا فعل غش هؤلاء تخيله ان هذا سفيان وهو كافر لما ساله هرقل عن الاسلام عرف الاسلام تعريفا صحيحا تخيل لو انه غش هرقل فدخل في الدين في اي دين دخل في الدين الذي زوره له لهذا كان الشافعي رحمه الله عليه يقول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 التشيع في مصر تعلمون أن أحد هؤلاء أحد الشيوخ السلفيين ممن من في الفتنة ووضع وخرج الناس من منازلهم لفتنة 25 يناير يقول بكلام واضح اليوم لا مانع من إقامة علاقات مع إيران ولكن بروابط. ترون هذا فالجماهير الغافلة تجري وراهم الذين يعبدون المشاهير لا يعرفون ربهم بالدليل لكن يعرفونه بالتقليد فتوى أصحاب اللحة يجادلونه وما في فتح العلاقات مع ايران يا أخي يقول بضوابط ضوابط أي ضوابط مع أساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم العلاقات اصلا وقد فسدت عقيدتهم هل نريد المال المعونات وهم يسبون اصحاب نبينا وهذا سب له عليه الصلاه والسلام ان ابن القيم ذكر في كتاب الروح قصه ان رجلا من اهل السنه كان له جار رافضي وسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكان قويا جريئا عليه وكان هذا السني السلفي ضعيفا مستضعفا لا يملك الا عينيه ثم انه بات مره مهموما يكاد قلبه يتقطع حسره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 فقال النبي عليه الصلاه والسلام خذ هذه المديه واذبحه قال فمثل لي الرجل دائما على فراشه فذبحته بالمديه ثم انني استيقظت فسمعت صراخا من داره فقلت ما الخبر قالوا ذبح فلان على فراشه لا ندري من ذبحه فكانت ايه عجيبه في نصره الله عز وجل واصحاب نبيه فتح العلاقات وفتح قلوب الناس لهذا الاسلام الجديد فمن يجادل المرء وعلى من يرد الايام الماضيه ايها الاخوه والشيعة اهل دهاء أرادوا أن يلجوا بلادنا لكن باب سب أصحاب النبي ما زال عليه حراس، فيلجوا من باب آخر جاءوا برجل الشيعي عرف ما يسمى بملك اليمين يعلمون نصر أصحاب الهرم نصر شراط العراق وما أكثر التدرج فيه رجل واحد استضافته عامة القنوات الفضائية لماذا؟ هناك دعم اعلامي للشيعة في مصر يعرض ما يسمى بملك اليمين عورة المرأة التي هي ملك اليمين من الى للركبة وهذا ليس بصحيح وليس لأن جاء تفصيل هذا الكذب الذي ذكره هذا الرجل فخلاص أي امراه متبرجة إذا ملكت نفسها لرجل صار يجوز لها أن تعري من بدلها ما تشاء وليست هي بعاصية ولا آثمة فانظر كان في مصر من متبرجة تشعر أنها مقصره تلج هذا الباب وهي مطيع ثم تتزوج المرأة بقوله الله احد يقرأ الرجل قل هو الله احد وتردد المرأة خلفه فإذا هي مرأة وإذا أرادت أن تفارقه قالت هي قل هو الله احد فكانت ها... فكان هذا تطليقا لا تتعجبوا فهذا الباطل وجد وحصل به زواج اطيع على الفضائيات فلا تغتروا بمن يتصل على الفضائيات ليعاند فهذه الصوره ستجد من يقبلها الزنا ماذا يسمعون لماذا يذهب البر دام الزنا حلال فليذهب الزاني والزانية الى شقة المفروشة يقرأان صورة الاخلاص فيذا هو زواج لما المعاصر فينتشر هذا في طائفة انتشر فيهم الزواج العنف الذي من الجامعات ومطر التي وجد فيها عبدة الشيطان يوجد فيها الكثير ومن ياخذوا طبقة من الناس يتبعون شهواتهم حتى تكون الحرب من كل جانب ونحن على الوسط ما زلنا نزور الإسلام وهم يعملون كل حين لوادي هذا الدين أيها الاخوه إن زمن الغربة مر لكنه شريف ولا ينبغي على الغرباء أن يضعفوا فهذا شال الجازع وكانت العرب قديما تقول فلسنا على الاعقاب تدمى قلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدما الرجل الجبان يفر من المعركه فيأتيه السهم من خلفه لانه فار فيسيل دمه على عقبيه واما الشجعان المغاوير فانهم يلقون اثنه الرماح بصدورهم فيقتلون مقبلين غير مدبرين فتسيل دماؤهم على اقدامهم فكانوا يقولون فلسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقتل الدماء، فكذلك كن لا تتر وانما وصفت شدة الحال ليأخذ المرء اخبته علينا ان نعيد دراسة الدين ونقدمه للناس ونلقى في سبيله ما لقي الكبار دولة السعوديه الآن هذا الخير العميل كيف كان لما قيل عن الشيخ ابن عبد الوهاب يكفر الصالحين ويهدم الاجرحه ويقتل الموت ثم وقع ما وقع بينه وبين خصومه حتى مكن له اذا رضي العلمانيون عنا والنصارى فلا تمكين لأننا حينئذ لا نعرض الإسلام فالإسلام اذا عرض قيل عنا هكذا سفها أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا وعاب ديننا وسب الهتنا إذا لم يقل هذا فنحن لا نقدم الاسلام وانتم تعلمون كم من فتوى قالها شيخ على الفضائيات ما يدل على انه قال بخلافها لما كان يعرض الاسلام صحيحا فاذا تخلى عن الاسلام الناس فكن انت رجلا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 الأذكرة تتمة لهذا الأمر فأقول إن الهروة شيء نقيط وسرعان ما يهلك الامم إذا دب فيها وطالما حذرت منه وسأغل أحذر منه إن شاء الله تعالى لما وقع لي ما وقع من ابتلى الله عز وجل به وفي بلائه ورحمة تكاتف حولي كثير من الإخوة وزارني بعضهم وأرسل إلي بعضهم رسالات ورأيت إبراء لذنتي ونصحا لكم أن أعلق عليها فأقول هذه جهود مشكورة لكن هذه جهود أنا لا أستحقها ولا أحب من إخواني أن يرفعوني فوق منزلتي وان يلتزموا هنا أقول فأنا أعرف الناس بنفسي والحال ينبغي أن يكون مستقيما على هذه السنة فهذا الإفضلات في العبارات أو في المشاعر.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 أنا فيه على خطرين عظيمين الأول خطر الاخلاص وما به وما يدريك لعلني اتكلم بكلام تنجو به واهلك ويكون كالسراج الذي يضيء لغيره وهو يحرق نفسه والاخلاص عزيز والنفس متلونه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 وقد نبه نبينا وحذر أن من أوائل من تسعر لهم النار العالم الذي لم يخلص فبلك بالإخلاص عندي فاتقب ودع المرأة ينجو بنفسه فرب نفس ضعيفة إذا التأت عليها نجت ورب نفس ضعيفة إذا غاليت فيها هلكت فالرفق فله خير بي فلا لا لاجتماع ولا إظهار شيء من هذا بل أحب أن أسير بين الناس رجلا فردا لا يؤبر له هذا خير لي وخير لكم والثانية ايها الإخوة العمل بالعلم وكان السلف يقولون ويل للجاهل مره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 كم ليله اودعتها مآثما ابدعتها لشهوه اطعتها في مرقد ومضجع وكم خطا حفظتها في كذية احدثتها وتوبه نكفتها لملعب ومرتع وكم تجرات على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمست بره وكم امنت مكره وكم نبهت امره نبذل شذى المرقع فالبس شعار الندم واسكب شابيب الدني قبل زوال القدم وقبل سوء المسرع اسال الله عز وجل ان يبلغني واياكم ما نريد من جنه الله عز وجل وان يقينا واياكم عذاب القبر وعذاب النار ان عذابها كان غراما اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ونولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها انك ولي ذلك والقابر عليه أقول قولي هذا استغفر الله لكم أكرر